قرار مهم أنا قررت أغير قلبي عندما تطل برأسك فترى قلبك متغيرا عليك وكأنه ليس قلبك حينما تفتش عن قلبك فلا يشعر بك وكأنه ليس صاحبك عندما تتكلم مع قلبك فلا يفهمك أو يعيرك انتباه عندما تلتمس إحساسه وسلوكه فكأنه قد فارق الحياة إذن القلب يريد الإيمان السكينة الربانية القبول السعادة لنقول للغفلة تتنحى وللمعاصي كفى وللشيطان دحر وللقلب تغير ليصبح القلب الرباني فأنا قررت أغير قلبي ليطمئن قلبي وأنت هل قررت رحلة البحث عن قلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فاطر السماوات عالم الخفيات رفيع الدرجات وأصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد أصحابي إن ربكم خلق لكم قلبا نقي الفطرة سليم السريرة طاهر الإحساس صادق الوجدان هل وجدتموه؟ هل اقتفيتم أثره؟ ألم يسألكم عنه أحد؟ ألم يرسل إليه مرسال الهدى؟ ألم يصله هدهد سليمان؟ أو تمسه عصا موسى؟ ألم يقتبس من نور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قطع القوم بيد السفر طريقا طويلا ودنيا مضللة وشهوات معلنة وذنوبا مفخخة وسيئات مشبعة وحسنات غائبة وآخرة مستبعدة فماتت قلوب وتاهت قلوب وزكت قلوب يا سادة بين ثنايا الأحداث وبين حطام الأيام ووسط أمواج الفتن لمحنا الرايه ودققنا النظر شيئا فشيئا فلاحت حروف تراصت بجوار بعضها هل رأيتم قلبي وهنا تلقفته ايادي الاغاثه واحتضنته سواعد الصالحين قائلين اجلس وهدأ واسترح فالمراد عندنا والقلب ساكن بيننا فبغير القلب لن اذهب الى ربي ودون القلب كيف احب واتبع رسولي وبلا قلب كيف اجد رائحة الجنة فهدأت من روعه ورددت على مسمعه حالنا حالك وكلامنا كلامك وقلبنا قلبك ألا تريد القلب الرباني فأجاب نعم الله ما بحثت إلا عنه وما طلبت غيره فتعالوا نرسم قلوبنا ونتحر نبضاتها ونسمع دقاتها ونقيس ربانيتها وكأني أتلمس حال الطرف ابن الشخير حين كان في الحج فرفع يدي قلبه مناشد الرب اللهم لا تردهم من أجلي فسمعه بكر المزني فأكمل النص وأنهى الرواية ما اشرفه من مقام لولا أني فيهم يا شباب القلب الرباني دعوة للتغيير دعوة للإصلاح دعوة للسمو دعوة للنجاة دعوة للجنة النتيجة ليطمئن قلبي او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها تلك دعواتنا وهذا مبدأنا يا عجبا لمن يقطع المفاوز ليرى البيت فيشاهد الاثار وترنو له الملامح وبعد كل هذا يحرم نفسه من اكمال السير مدعيا انه مشغول. أو من طبيعته أنه كسول أما من تركنا وسار في طريق غيرنا نقول له محبين مشفقين وخجل المتخلف وأسف المسوف أين حسرات البعد عن الله؟ أين لذاعة الوجد لرسول الله؟ فكتابنا هو وضع النقاط فوق الحروف وصبغ الربانية على القلوب ومن منا لا يريد ان يهبه الله ويمن عليه بقلب رباني ويكون هدفه ليطمئن قلبي ويبعث برساله الى من دماء قلبه نازفه واغصان جرحه وارفه الى من ضيعته حيرته الى من تاه وسط طرق الهوى وضل الطريق فغوى الى من تساقط العرق من جبينه إلى كل العيون الحائرة التي تتطلع لآثاق الغفران وعميض الإحسان إلى من رقت صفحات قلبه واستشرف طريق الله ورسوله اكون كالقوس رفعت السهمة فمر ولم تبرح أشبه حال الشمعة أضاءت غيرها باحتراق نفسها فأنا قررت أن أغير قلبي فهل قررت وأقرع لأبواب السماء اللهم اجعل في قلوبنا نورا نهتدي به إليك وتولنا بحسن رعايتك حتى نتوكل عليك وارزقنا حلاوة التذلل بين يديك اللهم اشفي بكلمات القلوب القاسية واستجمع بحروف الأبدان التائهة والتقط بعبارات الأرواح الشاردة وأذب بسطور العيون الجامدة اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن هو دونك وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك إلهي يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا طهر دنس القلوب ونقي وهج الصدور واشفي علل النفوس يا رجائي أنعم على قارئ الكتاب وحامله وكاتبه بقلب يعرفك ويعبدك ويحبك وكافئنا بمقعد صدق عند مليك مقتدر